لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون فقد خلقهم الله من عدم ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله فقال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال الذين كفروا بالله وبرسوله ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانا إلى الله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 القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار واخره قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين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 وإذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا وَإِذَا رمي هَؤُلَاءِ الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مَقْرُونَةً أيديهم إلى أَعْنَاقِهِمْ بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا أيها الكفار اليوم هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل لهم أيها الرسول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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولا كم اتعتهم ولا كم اتعتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قال تَنَزَّهَتَ تنزهت ربنا أن يكون لك شريك ما يليق بنا أن نتخذ من دونك نَتَوَلَّاهُمْ نتولاهم فكيف ندعو عبادك أن مِنْ من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك.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 وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست بدعم من الرسول في ذلك وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف أتصبرون على مبتليتم به فيثيبكم الله على صبركم وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه ومن يعصيه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا هل أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان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 وتقول لهم الملائكة حراما محرما عليكم البشرى من الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار ذلك لايمانهم بالله وعملهم الصالح ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا واذكر ايها الرسول يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقه ونزل الملائكه الى ارض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم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 يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ويقول من شده الاسف داعيا على نفسه بالويل يا ويلي ليتني لم اتخذ الكافر فلانا صديقا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني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 اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه يا رب إن قوم الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا عنه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا بالله هل لا نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة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 ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه وجئناك بما هو أحسن بيانا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا لأن مكانهم جهنم وأبعد طريقا عن الحق لأن طريقهم طريق الكفر والضلال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد أعطينا موسى التوراة وصيرنا معه أخاه هارون رسولا ليكون له معينا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا فامتثلا أمرنا وذهبا إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا شديدا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوح عليه السلام أهلكناهم بالغرق في البحر وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين وأعددنا للظالمين يوم القيامة عذابا موجعا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأهلكنا أصحاب البئر وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاث وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا وكلا أهلكناه إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم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 ليعتبروا أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها لا بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعده وإذا رأوك ان يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون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 أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه أفأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا بل اتحسب ايها الرسول ان اكثر الذين تدعوهم الى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول او يعقلون الحجج والبراهين ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم بل هم اضل طريقا من الأنعام ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر أيها الرسول إلى اثار خلق الله؟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 وهو الذي صير لكم النهار وقتا تنطلقون فيه الى اعمالكم وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء طهورا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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين خلط العذب منهما بالمالح وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج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 قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا قل ايها الرسول لا اسالكم على تبليغ الرساله من اجر الا من شاء منكم ان يتخذ طريقا الى مرضات الله بالانفاق فليفعل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 وسيجازيهم عليها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن فاسأل ايها الرسول به خبيرا وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء واذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نسجد للرحمن ومن الرحمن لا نعرفه ولا نقر به أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه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 وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والله هو الذي صير الليل والنهار متعاقبين يعقب أحدهم الآخر ويخلفه لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي أو أراد شكر الله على نعمه ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على طاعته فقال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 إنها ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها وساءت مقاما لمن يقيم فيها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير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 أو المرتد أو الزان المحصن ولا يزنون ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة مرتكبه من الإثم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب ذليلا حقيرا إلا من من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة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 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ايها الرسول للكفار المصرين على كفرهم ما يبالي بكم ربي لنفع يعود اليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم